يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببليه وصاحبته وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤوِيهِ نذاعة للشواء تدر and <laughs> وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين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 كلُ mirريم من குُm أي يذ خلَ